بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات ترقى فالملقيات بكرا عذرا أ و نذرا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 أ ل م نجعل ا ل أ ر ض ك ف ا ت احياء أ و أ م و ا ت ا وجعلنا في ه ارواتي شانقات و أ س ق ي ن ا ك م ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين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 ك أ ن ه جماله صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ي ن ط ق و ن ولا ي ؤ ذ ن لهم فيعتذرون ويل يومئذ يوم للمكذبين هذا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 كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون